يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمد وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولا كبير وَكِتَابَ أَنْ نَّنْ ಯಾ uh... وَنُنقِذُ رُفِعَ الأَرْوَاحَ مِنْ ಪೂ <im> <im> ಪಚ وأن One me وَعِبَادُ رَبِّكَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ حَنِيفًا فَإِنَّ أَصْفَابَ خَيْرٌ قُمَ أَمْ نَذِنْ وَإِن Oh وَكَنَّ رِيكًا أَن ظَنَّ hm <Gülüyor> ಇನ್ನಮ್ಮ in <laughs> and do ಮುಹಮ್ಮದ್ ಲಂ ನತಿ Thank you. ವಂಗಿ Wow